ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ل ي ض ي ل ه ا س ت م ع م ف و ا م ب ا ل ن ا Uh-huh. حوس شديدا وشهدا show و َ إ ِ ن َّ ا م ِ ن َ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ُ و ن ََ و م ِ ن َ الاسلاميه ِ ك ََُ ن وانا قمنا وانا لما سمعنا الهدى you I'm sorry. s o m e on. وانا منا المسلمون ومنا الخاسرون واما القاسطون فكانوا AHHHHH、oh. و َ أ َ ي ه ا ا ل ا خ ا س ِ ل ُ و ن َ Wow.、Oh. 「おめえに و َِ ن َّ ه لما َ Oh. y o u e o o d m n y o u e a g o d m وامنوا دائما ما قال